Dobrze, نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات عما من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كلام موصول عن الباب الذي ترجم له من مالكٌ رحمه الله بقوله النوم عن الصلاة. قال فيه الراوي عن يحيى بن يحيى الليلي. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قتل من خيبر أسرى. حتى اذا كان من اخر الليل عرس فقال لبلال لنا الصلح ونام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه وكلى بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغالبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال, فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقن الصلاه لذكرين سبق الكلام على بعض ما ورد في هذا الحديث الذي أرسله مالك وهو صحيح موصول كما سبق في الحصه الماضية ومما ذكر فيما تقدم أنه ترجم بقوله النوم عن الصلاة لعله ترجم بذلك ولم يذكر النسيان لأن لأنه إذا ثبت أن النائم يقضي الصلاة فأحرى أن يقضيها الناس الذين نسيها أو استفاع عنها لأن ذلك يكون من باب القياس الأولوي ومما ذكر أيضا أن هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كما ذهب إليه بعض أهل العلم أكثر من مرة لكن ما ورد في مرسل زيد بن أسلم الذي سيأتي ذكره بعد من أن هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق مكة لا ينافي ما في هذا الحديث مرسل سعيد بن مسير لأنها حصلت له حين قفل من خيبر لماذا؟ لأن كل من طريق مكة وخيبر يلتقيان في جزء من الطريق ثم يفترقان كما سبق وقد عند بعد أن بيننا أو تبين لنا ما وجه الجمع بين ما ثبتا من أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه وبين ما في هذه القصة التي هي واحدة أو متعددة من أنه نام ولم يستيقظ وأفضل ما جمع به بين هذين الخبرين الظاهرين التعارض أن نوم النبي أن ذلك أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي كون قلبه لا يناس لأن للقلب رؤيه وللعين رؤيه العين إنما تبصر المحسوسات والقلب له تعلق بغير ذلك والأخبار إذا تعارضت فإن ان أن بينها وقد سبق لنا بأن عادن نوم القلب هو من خصائص الأنبياء ومنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك كانت رؤياه ورؤيا الأنبياء وحيا فلقيل بأن القلب ينام لما كان بنا رؤيا النبي ورؤيا غيره فرط وقد سبق كون النوم موتة صغرى فأن في النوم راحة للجسد والنفسي وهو من جهة ثمانية فيه آية وعبرة وموعظة للناس لأنهم به يتذكرون أو المفروض أن يتذكروا بالنوم هذه الموت ولذلك جاءت الأذكار والأحاديث والأدعية يعني تجمع بين النوم وبين الموت من جهة وبين اليقظة وبين النشور من أخرى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أكثر أو في موضعين على الأقل من كتابه منها قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون ثم ذكر. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون فوصف كل من النوم ومن الموت بالوفاه وكذلك في سورة الزمر الله يتوفى لنفسحين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقوله في هذا الآخر في آثار سعيد بن المسيب وحديثه قال عن بلال يصفه وهو مقابل الفجر يعني مقابل الجهة التي يطلع منها الفجر وهذا فيه حج ودليل على أن القوم وإن ناموا متأخرين فإن ذلك لم يكن شافعا لهم في أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها وإلا فإن حاجتهم إلى النوم وتعبهم الذي أصابهم منهما أصابهم يعني قد يقول الشخص قد يقول المرء إن في ذلك إن هذا التأخر في النوم قد يكون فيه ساعة لأن يؤخروا إلى وسط الوقت أو آخره فهذا وجه نومه وجه وقوفه مقابلا الفجر فهذا يأخذ منه المبادرة بصلاة الصبح على ما تقدم في الأحاديث الصحيحة التي اورد بعضها مالك في وقوة الصلاة قال وهو مقابل الفجر يعني مواجه للجهة التي يطلع منها الفجر وقولهم حتى ضربتهم الشمس يعني اصابهم حرها مما يعني انها قاد ارتفعت شيئا لانها في اول الامر يعني ليست لا توصف بذلك قال حتى ضربتهم الشمس وقوله في الحديث فاذيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكرر ذكر هذه اللفظه في النصوص الواردة في هذه القصة ففازعة ففازعة فيدل ذلك يعني قد يؤخذ من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الفزاع منه تأسف لما فاتهم من وقت السلام وقد يقول وقد يراد بالفزع مجرد الاستيقاظ مجرد الاستيقاؤ. وقد جاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه القصة وفي هذا الحاديث هو أول المستيقظين وفي قصص أخرى يعني ورد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استيقظ ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن من مما يجري له بذلك هذه القصة وهو أنه لم يكن يطلع عليه يعني الوقت يطلع عليه الفجر وهو نائم وقول النبي عليه الصلاه والسلام يا بلال او قول بلال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك هو لم يرد القصه ان النبي عليه الصلاة والسلام وجه له شيئا من الكلام وانما فيه ارتداء بلال النبي عليه الصلاة والسلام بكلام أخذ بنفسه الذي أخذه لكن جاء في سياقات أخرى <تصفيق> أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال أين ما قلت أين يعني مجمع أين قلت يعني أين حراستك وكلك للفجر كأن بلاله الذي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق لنا بأن بلاله المؤذن فهو أعرف فالإنسان الذي يكله بالشيء هو الذي يكون أدرى به فلما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى ذلك أقره على ذلك فلما لم يستيقظ لعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سياقات أخرى كلمه فقال له أخذ بنفسه الذي ما معنى هذا اعتبار لك هذا اعتبار يعني إذا كنت أنت وأنت نبي الله الذي تنام عينه ولا ينام قلبه ومع ذلك يعني نمت فلم تستيقظ إلا وقد طلعت الشمس فأنا اولى أن لا أنا قد يكون في كلام ذي شيء أنت حارس والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف الحراسة لكن ربما يجي واحد يقول هذه يعني ما يشبه هذا حصر لعلي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام فقد طرقه هو وفاطمة ذات ليلة طرقهما يعني دق عليهما الباب وقال لهما ألا تصليان ألا تصليان اي قضاهم للصلاه وليس لصلاه الفرض بل النافله بل يعني اي قضاهم فقال علي بن ابي طالب يا رسول الله ان نفوسنا بيد الله ان شاء ابتعثها ان بتعف. شاء يعني لما يقضيهم قال هذا كده فولى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقل شيئا وهو يضرب بخله ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا يعني هنا كأما في قول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الإنكار على علي ولكنه ليس بالإنكار الصريح الواضح فإنما هذا يفهم من ذعله وهو توليه ولم يقل له شيئا وقراءته الآية لما يدل على أن الجدال ما هو خاص رئيب الكفار يعني الجداد يمكن أن يكون في غيرهم وكان الإنسان أكثر شيء جدا فما وجه الفرق بين ما قاله بلال وما قاله علي رضي الله عنه بلال حصل له حصل له هذا صحيح كان حارسا لكن حصل له هذا فلما نام وكان في صغر وغلبته عيناه وأخذ العدة ووقف مقابل الغجر واستند إلى راحلته وهو واقف وصلا قبل ذلك حتى لا يهنان ومع ذلك أولد قال يا رسول الله أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه لكن علي بن أبي طالب جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه فكان علي أن يستيقر كلامه حق ولكن قد يكون ذكره في هذا المقام فيه شيء يعني هذا عقظة فقط اسكت. ولذلك الكلام قد يستحسن في موقعي هو حق، فقد يستحسنه في موقع ولا استحسانه في موقع آخر وليس حسن، هو حسن هو، ولكن في الحديث هذا الذي هو في الصحيح في صحيح البخاري فيه منقب عوين لعلي مين المنقب؟ يعني هو, لم هو ذكر هذا الشيء الذي قد يأخذ منه بعض الناس منه غضاة فيه ولا غضاة عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره لماذا أقره؟ لأن الصلاة صلاة نافلة وللحاكم وللإيمان وللعالم لا يلزم الناس بالنوابين لما يلزمهم هذا فهذا الفرق الفرقي بينما قاله أعلن أبي طالب وبينما ذكره بلال بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يوقر أهله للنافرة كما ورد في الحديث الصحيح أيقروا صواحب البيوت يا رب كافية في الدنيا عارية يوم الغير <تصفيق> قوله صلى الله عليه وسلم اقتادوا يعني اقتادوا رواح لكم اقتادوها يعني امرهم ان يقتادوا رواحلهم اقتادوا اي يرتاحلوا في مرسل زيد الذي سيذكر بعده مرسل زيد بن أسلم الذي سيذكر بعده قوله فأمارهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان <تصفيق> العبرة من هذا ماذا يا أخواني العبرة أن الناس كانوا مشاهرين وشاروا معظم الليل وعرسوا في آخر الليل وهم متعبون راجعون من غزوة حاصروا فيها اليهود في خيبراء مدة طويلة ومع ذلك عندما ناموا تأسفوا لكون الوقت خارجا ولم يصلوا فيه واعتبر ذلك المكان الذي ناموا فيه مرجعين متعبين اعتبر مكان غفلا فكيف بالمكان الذي يتعمد فيه الإنسان إرجاء اعمال البر والواجبات عن وقتها ذكنا مع هذا قال فامرهم أن يركبوا حتى يخرجوا عن ذلك الوادي وقال ان هذا وادي به سيطعة في العلة التي من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا من ذلك الوادي. بعضهم قال أمرهم أن يخرجوا من ذلك الوادي حتى يعم الاستيقاظ الجميع. لأنه إذا قالوا خروج وركبوا فلا ما كانش واحد قال نزيد عشر دقائق. نور صلى نزيد عشر دقائق. ماذا الحال؟ لا، فلا. إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب، هل من كلام في البقاء لا. يك. بعضهم قال حتى يعم الياقظة الجميع لأن الوقت خرج. بعض اهل العلم قال بأنهم لما ناموا لما ناموا وهم راجعون من حرب يعني خشوا خشي النبي عليه الصلاه والسلام أن يكون عدوهم يتعقبهم فيأخذهم على حين غرّا فأمرهم أن ينهضوا جميعا بعضهم علّن بهذا الحنفية الذين لا يرون جواز صلاة الفرائر وقت طلوع الشمس وقت غروبها قالوا لا آمارهم أن يخرجوا من ذلك المكان لأن الوقت الذي تجوز فيه الصلاة لم يكن بعد قد دخل فقال يغتنم الفرصة يمشون قليلا ثم بعد ذلك يصلون لأن الحنفية كما تعلمون لا يرون أن تصلى الفرائض وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ولهم بذلك تفاصيل بعض أهل العلم يقولون بأن الغرض من خروجهم من ذلك المكان هو ما جاء به التعليم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا وادي بشيطان هناك من اعترض من أهل العلم قال لا الشيطان يعني لا يعرف كونه في بوادي أو لا الشيطان موجود لكن هذا المكان كما قلنا أصيبوا فيه بغفلة كما ورد في سنن أبي داود فهذا يرجح أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من ذلك المكان إننا ذلك لكون المكان مكان غفلة هذا التعليل يعني هذا التعليل هو الذي يستقيم ويستجه ويؤيده ما جاء في سنن أبي داود أيضا من أن النائمة في الجمعة وقت الخطبة يشرع له أن يغير موضعه لأن هذا الموضع أصابته فيه أصابته فيه غفلة طيب ربما يعترض على هذا يقول كيف كيف يزيد ياخر الصلاة عن وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة الأونسية فليصلها إذا ذكرها فلما يؤخرون أن قولوا هذا من جملة ما يتوش يسرع له التاخر وهو التعليل الذي علمناه فهذا مكان أصيب به بغفلة فأمان نخرج عنه وهذا هو التعليل الذي يعني ارتضاه بعض أهل العلم وبين الباجي رحمه الله في منطقة أن هذا صار كالشرط صار كالشرطي في الصلاة لأن المكان هذا فيه هذه هذا الأمر الذي لا ينبغي لهم أن يصلوا <تصفيق> لأن هذا هو ظاهر التعليم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتعلل بهذا ال بهذا الارتهاال ويدخل أمورا أخرى يؤخر من أجلها الصلاة التي نسيها عن وقتها بل هذا إذا كان هناك أمر من طهارة ومن شكر عورة ونحو ذلك فلبي أما أمر آخر فلا ينبغي أن يعتمد عليها المرء لتأخير الصلاة عن الوقت المنسية عن الوقت الذي ذكرها فيه لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال فذلك, فذلك وقت قول الله قوله في الحديث ثم أمر بلالا فأقام الصلاة جاء الأمر بإقامة الصلاة كما هنا في حديث سعيد بن المسيب وجاء الأمر المشكوك في سعيد في زيد بن اسلم جاء فاقام أو أذن جاء على الشكل من الراوي لكن ثبت عن في هذا الحديث أن بلالا امر فأذن واقام امر فأذن ما قام ثبت هذا أهل المذهب المعروف عند المالكية والمشهور عندهم أن عن الصلاة الفائتة لا لا يؤذن لها بل يؤذن الحار لكن ينبغي لكم تشوفوا حاجة شوفوا بلي هذه صلاة كان جماعة كل ما صلى هل جماعة كل ما صلى ولا لا جماعة كل ما صلى فيعني المشهور عند المالكية ومعروف عندهم أن الصلاة الفائته لا يؤذن لها يكتفى بالإقامة ماذا قالوا في التعليل؟ قالوا بأن في أولا المنسية المنسية الصلاة المنسية لا وقتلها وقتها ذكرها هذا واحد إذن عندي صوت قالوا ولأن الآذان للصلاة التي نام عنها والمنسية فيه تخليط على الناس أنت مثلا إذا كان ماذا؟ يعني نسيت صلاة ثم تذكرتها وبغيت تصليها على على ثناث ونص واذن هاي يقولون ما ثمه ترعوا بأن الأذان للصلاة التي نام عنها صاحبها أو نسيها فيه تخليط للناس أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا الحديث بأن هذه جماعة بكاملها لم تصلي في أخيها واحد كين أمراخ نقضرو، يعني إذا, إذا انتفت هذه العلة التي قال بها أهل المذهب ما يصير التعليق والله، ثم كين حاجة ينبغي أن نضعها في الحسبان، وهذا الجملة ما عللوا به عدم الصلاة لل لل الفائت، إيه عدم الأذان لل الفائت، وش قال؟ قال لأن الأذان فيه, فيه نداء نداء للناس كي يصلي، لكن هذا العلة فيها شيء. الأذن في الحقيقة فيه هي كمن ثلاث ثلاثة. ثلاثة. الإكمل الأولى هو كونه ذكرا. ذكر. إذن ذكر ولا ذكرون لله بألواح مخصوص ويمكن أن يعتمد على هذه العلة من غير العلة الأخرى بدليل أن المتفرد في الباردة أذن أم أذن؟ كان الملكي عندهم أذن. بس إذا كان في الباردة أذن واللي في الباردة. يمكن ان لا يسمعهم وهل ينادي لاحد أن يصلي؟ ما كان حد ينادي اذا إذن هذه عله هذه حكمه كمان الأمر الثاني الآذان إخبار بدخول الوقت ربما هذا العله تكون مع هذا والاذان والآذان للناس كي يأتوا كم حكمه تن؟ قد تنفرد واحدة كونه ذكرًا لله هل يأذن؟ قد تجمع معها إخبار بدخول صلاة. لما واحد الله في الدوار ما عنده حتى يصلي معه في واحد يصلي في البار. هذا ما, ما يستمعون. يعني يقلهم يجتمعون. في خبر قال وقصة. فهمت كيف؟ إذا قد تجمعوا الحكام الثلاث قد الفاريدوا مثلاً كونه ذكرًا لله. كونه ذكرًا لله هذا موجود دائمًا. لكن كونه هنا في الأثناء عاجز هذا قد لا يكون. قد يخبروا بدخول الصلاة. لقد قد لا يكون كما في المنفرد في البادية لهذا والله أعلم أن الفائس إذا كان كما هذه يؤذن لها يؤذن لها يبقى. إذن قول ثم أمر بلال فأقام الصلاة أكثر رواة الموضع على قوله فأقام وبعضهم قال بالشك فازن او اقام وعند احمد رحمه الله الاذان والاقامه وعند ابي داود فامر بلالا فازن واقام وصلى قال ابن العربي رحمه الله بعد ذكر الخلاف الوارد في المنقول قال واليقين في الاحاديث الصحاحي أولى أن يُتَّبَعَ من الشِكْلِ من الشِكْلِ كَيْنْ راوي قَارْتُ مُفَأَذْ لَنَا أَوْ أَقَاهُ هذا الشكل لكن الآخر طيب بغي لكم أن تُستحضروا بأن الأذان في هذه الخصة كان لجماعة جميعها لم يعني ديروا هذا المسألة هنا في الحقيقة هذا الحديث لا تقوم به الحجة على المالكية من كل وجهه كيف لي ماذا لا تقوم عليه الحجة؟ لأن كلامة يعني في هذه واقعة والناس كلهم لم يصلوا ذلك التخليط الذي تحدثوا عنه هنا غير حاصلين واضح فألا يعني هذا الحديث في هذه الواقعة لا تقوم به الحج على النالكية من كل وجه لا. وإنما ربما بأمور غير هذه فالحديث بهذه الصيفة أو بهذه الواقعة ما بيش مزام. ثم الفوائد قد تكون كثيرة قد يكون كثيرة. يعني ما أنا ما وقفت مثلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه لعل بعض الناس والله لعل الأمر موجود والإنسان لا ينفي ما لا يعلم ولكن أقول ما وقفت مثلا في, مثل في غلوة الخندق الأذن، النبي عليه الصلاة والسلام فاتت في بعض الروايات بالصلاة وأخرى في أكثر. صلى العصر والمغرب والعشاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء معه. يعني مع ما صلى الله متوالي الأذنى لكل صلاة فكلام في الأذان لصلاة ملاحظة هنا ممكن فالمسألة موضع نظر لكن هذه الواقعة الحق فيها أنه أذن وأقام لكن ربما إنسان يطرح سؤال يقول في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء في المغرب في المنزل جاء في حديث جابر انه اذن اذانا واحدا وإقامتين أذن اذانا واحدا وحديث جابر راجح على غيره لكن جاء عن بعض الصحابه خلاف ذلك وهو في البخاري ل يعني موضع تجارب وموضع نظر واذا رجح الانسان شيئا وش معنى انه ينفي ما عدا طيب ثم قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا لم يذكر يعني هناك راتبه الفجر الأثر الذي بنا ايدينا وهو مرسل سعيد بن وزيد بن اسلم ليس فيه الا ان النبي عليه والسلام صلى بهم وكين صلى بهم يعني المعروض هو ان صلى بهم الفريضه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح لم يذكر راتبه الصبح ومن المعلوم ان راتبه الصبح يسميها الناس كالي عما يقول صلاه الفجر ما ليش يتصالح الناس وعلى شيء ما عليهش الاصطلاح كما يضر بالشرع ما فيه ولا ها هالمشكله الاصطلاح اللي يكون يقاوم الشرع اما الاصطلاح اللي الناس يتفهموا لا حجر بل يقولوا هذه صلاه الفجر وهذه صلاه الصبح لا باس حقيقه عليه صلاه الفجر حتى الفريضه يسمى صلاه الفجر والقران لكن لا باس قال هذه صلاه الفجر وهذه صلاه كان بعض الناس العامي يقول فلجزت والله مازال ما فلجزت مازال يقولوا هذا يقولوا فلجزت والله ما زال ما فلجزت إذا قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة لم يذكر صلاة الراتبة التي قبل الفريضة معلوم عند الماليكية أن أن ركعتي الفجر تقضى إلى الزوال إذا دخل الزوال لا، وآخرها فلا كما قال ابن عاشر: فجر راغبة وتكبّل الزوال والفرض يقضى أبداً وبالتوال، يعني وبالتوال؟ نعم. كأن ترتيب الزوال تعقد لها خالد بن شحيق ملكه باب وحدود. فكرت تر، اتسلّت من الفجر عندهم يقضى والمعتمد عندهم أن من باقة عليه الوقت لضبط عليه الوقت بحيث لا يدرك منه إلا ركع ما يصلح الجزر يصلي, جل جل. يصلي بصلي بصلي بصلي الصبح صبح. فان طلعت الشمس يبدأ بالصبح ما رأيكم نعم قديم الفريضة قديم الفريضة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أناس فيها في يصلها ذكره الظاهر أول, ما أول صلاة تدخل به في مننا عن صلاة المجنية فرغ لكن بورد عنه نبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أنه صلى الفجر قبله كأن ذلك هو الوقت كأن ذلك الوقت اللي فطنوا فيه واحتاجوا إلى الخروج من الوادي هذا هو الوقت فهو وقت بدل عن الوقت الأصلي هو وقت عن الوقت الأصلي لكن العثار الذي سمعتم أو الحديث الذي سمعتم ليس فيه بيان كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر أو لا. أي. لماذا؟ رحمه الله رضي عنه دي رواية تاني أشار إليه مد سوق. مد سوق عندنا في مصر يعني. هذا ثاني رواية أشار إليه مد سوق في حاشيته. والذي ينظر في الحديث ويثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه ونام عن الصلاة قدم الفجر. تكون هذه الرواية التي عن مالك بتقديم الفجر او لا فمدام كالرواية عن الإيمان راك انتبع للحديث ومع ذلك رف انعى رواية من الروايتين الواردتين عن الإيمان وهتان الروايتان كما قلت لكم اشار إليه ما دفع. يعني الشراح نحب ننبهكم حاجة الشراح اللي اعتنوا بشرح المصنفات المالكية الري... يعني يذكروا المشهور لكن تلقاهن الله جزيهم خير يقول لك الرواية ثانية ويكتب فيها ثلاثة في الناس والعربة ينبه يقول من جمشي راسي جيل هو يقول كل شيء لا تحسن شرح في هذا موسع كما الاستذكار والله كما المغني لا هو يشرح المصنف ولكن غالبا وهذا من النص رحمهم الله يشير لك الرواية أنت إذا وجدت هذه الرواية وثبت وكنت قادر قد يقول العمر قادر على شقاك والله رأيت نصا صحيحا غير معارض ولا منسوخ يوافق هلك رواعي الإيمان يمكنك أن تقول بأن هذه الرواية غير المشهورة ينصرها من الدليل كيت وكيت هذا المسألة التي نبهنا عليها مراركة يجمعها قالوا أننا بالله أنت ضيعت الفقه المالكي بهذه المسألة نحن لم نضيعها لأنه لا يوجد بيضاء خذ عليها تخسر إذا خسرها هذا قد يتخسر من أنا حتى أضيع الفقه المالكي أو غيره هناك قائم على أصول وعلى أدلة وأصحابه ما قالوش بأه لا ومجتهدوا في أن يبلغوا أحكام الله تعالى فإذا وقفت أنت على روايه عن الإيمان ووجدت من الدليل ما ينصرها خالد بن اسحاق المالكي، والله صاحب الرسالة والله عشماوي والله ابن عسكر والله القاضي عدوها ما قالش باللي هذا القول هو المجزون به عن مالك. هو نظر في الروايات عن الإيمان وغربلها وبحثها ومحصها وتبين له هو المشهور مش معنى أنه إذا جاء شخص آخر وأخذ رواية من رواية الوائدة عن الإمام قال هذا خرج عن عن مذهب مالي ولو خرج عن مذهب مالي كان ماذا إذا خرج بعلمي كان ماذا مالك رحمه الله ما كتب كتبه ولا روى عنه الناس من ولا أخذا عنه من أخذا المدونة أو غيرها من الأمرايات ليقول بأن ما أقوله هو الحق الذي لا حق إلا هو ما قال هذا رحمه الله ولا أوثر عنه شيء من هذا بل أقوال هدان كلها على أنه كان يكرر ويقول كلكم أقدموا مردودا عليكم ونحن المبتدئون لا نقول بأننا نرد على أحد وإنما نبين ورغمتها إذن الإمام في هذه المفألة روايتها صلاة الفجر قبله وخلافها هو المشهور فإذا جاء من الرواية ما ينصر من المنقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله ما ينصر هذه الرواية هو نبيها قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقيني الصلاة للكل متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ خذوا منه أن الإمام إمام القوم والله مقدم القوم إذا كان هناك شيء طارئ واحتاج إلى أن ينبه عليه والله يذكره يذكره يعني تخذون هذا هو حتى يفعل هو ما بادرهم بهذا وانما يلا مش وقت كلام اروح له قوموا اقتادوا وخرجوا صلوا ومن بعد بيّن بيّن لهم بالفعل وبالقول بيّن بين لهم بالفعل وبالقول بعض اهل العلم قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام انما ارتحل هذا من جلده التعليلات التي ذكروها في سبب ارتحال قالوا انما امرهم بالارتحال انتظارا لامر الله ماذا يفعل بهذه الصلاه التي ناموا عنه لم يكن يعلموا ينتظر الوحي بعضهم قالوا هذا لكن نحن اذا عرفنا لان غزوه الخندق وقعت قبله النبي عليه الصلاه والسلام كان قد ثابته بعضه ومع ذلك ومع ذلك قضاها فهذا يبين النبي أن قضاء الصلاة التي فاتت يعني لم يكن بالأمر الجديد يعني النبي عن الصلاة بحيث لم يحصل له إلا في القرهول من غزوتي لكن ربما يجي واحد معترض يقول تلك صلاة شغلة عنها وهذه صلاة أنه ميتم يمكن يقول واحد هذه صلاة ترك للشغل شغلونا عن صلا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر نلأ الله ويتهم نارا فيمكن يقول واحد بأن هذه الصلاة بأن هذا الأمر لم يكن جديد على النبي عليه الصلاة والسلام لكن جائز الاعتراض بأن في صلاة شغل عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهذه صلاة نام عنها والفرق بينهما قائم ثم قال ثم قال حين قال الصلاة من نسي الصلاة فهذه الصلاة ليش تكون يذبل الإنسان يعني ما يصلي من, من كين ألفاظ أخرى من نام عن صلاة أو نسيها من نسي الصلاة الصلاة جنس الصلاة يقول فيها الفرض يقول فيها النفل المؤكد المؤكد أن الصلاة المقروضة هي التي جاء الحديث بشأنها فهي داخلته بلا غيرها الناس مختلفين فيه سبقت بأن المالكي مذنقلوا بأن الفجر إنما يقرا الزواء بعضهم أخذ من الحديث بأن الإنسان إذا نسي صلاة أمنا نعلم أن يصليها نحن نعرف بأن الوتر إذا نام عليه الإنسان يصلي عنده وقت ضروري ووقت وأهل المنهب عندهم ترتيب وإذا كالإنسان في ركعتين ذي الوتر عنده ركعتين الفجر وصلاة الصوت استيقظوا قريبا الشمسة لا أشوفوا أشعر مرة أخرى بحسب عدد الركعات قدر الأجزاء الإنسان يقضيها من بعد إذن إذا كلا يقدر الوتر الوتر وصل اذا تسع بحيث يصلي الوتر ويصلي ركعتين قبل الفجر صلوا لا لا لكن اذا لا يولي الوتر بالطلوع وهو ولا الفجر يقيه عنده مشاه حتى محطه بزاف هنا في الشروح عندهم هذا الترتيب هذا فهمت كيف عندهم هذا الترتيب لكن بعض اهل العلم تمجد على هذا وهو إنسان إذا نام أو نسي شيئا ما اعتاد التنفل به يصلي، لكن بين بكم، بين بغي لنا أن ننزل النوافل ننزلها في الفراي؟ نعم. يقول ماش ننزل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون شو غيلا؟ عن ركعتي راتبتي الظهر فصلّاها بعد ثم أثبتها فصار يصليها باستمرار، ولهذا العلماء مختلفوا صلاة بعض العثمانيين والمعكشين. وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة لعل ذكرها سيأتي إن شاء الله في قابل ثم قام قال حين قبل الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فليصلها فليصلها إذا ذكرها إحنا أسبق لنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة إذن كأن الشرع جعل هذا الوقت الذي تذكره في الصلاة هو وقتها لكن العجب لا كفارة لها إلا أن يا إخواني إذا ما دخل كفارة هناك الظاهر الله علمك أن هناك شيء من التقصير، فيما قتل الخطا، هذا الكفارة. المسلمون مجمعون على أن قتل الخطا لا شيء. شو قال؟ لا إثم عليه. عنده البيو وعنده لكن عنده الكفارة. يعني لحاله هناك شيئاً من التقصير. والأمر الآخر إعظام شأن القتل. إعظام شأن القتل. في بعض الأحيان التقصير يكون باين. في بعض الأحيان التقصير يكون باين واحد عنده عزلات منسوحة هو عنده عزلات منسوحة يباين عنده نكبح ضلط بك... في هذا الوقت يباين التقصير باين بكري بالك ما يكون مش باين الحمار والبغلو والحيصان واشنا عنده لكن الآن التقصير سبحان الله يعني حتى الـ الـ الآثام المترطبة علاقة للخطاء في الوقت مش كما بكري لأن بكري شيء جاي جاي برب صايدة ورب إنسان خطأ. بصنع الآن. في لوط وغادي ومتهون فيها. التقصير أكثر يعني. التقصير أبين. بخن نفسه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظ هذا الحديث لا كفارة لها إلا ذلك. الكفارة ليست على ظاهرها كما هو مثلا في في الحين في يوم والله كفارة الظهار لانه منكر من القول وزور لكن مع ذلك هذا التعبير بالكفارة يشيء بأن هناك شيئا من التقصير وتعظيما للأمر حتى إن الإنسان وقد نام عن الصلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها كما هذا ثم قال حين قبل الصلاه من نسي الصلاه في يصليها اذا ذكرها وعلل النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه المنسيه حين الذكر حين ذكرها والله حين الاستيقاظ عللها بقوله ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاه لذكر هديوين. هذا كلام الله تعالى لكليمه موسى عليه السلام كيف وش قال فيه وانا وأ وأ وأ وأ اخترتك مستمعي لما يوحى انني الله لا اله الا انا فاعبدني عما بأمره بالعباده وخص الصلاه وَجَعَلُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهِ كَأَمُ الصَّلَاةَ تُذَكِّرُكَ بِاللَّهِ نحن نقول لك دائماً تذكره ولكن الصلاة فيها تذكير خاص لأنك تقف بناديه وتناجيه والمصنب يناجي ربه وتستعد له استعداداً خاصاً بالتطهر في ثيابك وجسدك وبدنك وتقرأ الذاتحة فالصلاة تذكرك لربك تواجهه بها ويركروها ويركرو كربك بها فذكروني وعلي وعلي بناء على القراءة وأقيم الصلاة لذكرية لا حجة في الآية على ما يعني لا, لا لا دليل في الآية على الحكم ما هو الحكم قضاء الص قضاء الصلاة المنسيات والتي نام عنها الإنسان هنا يذكره ولذلك العلماء يقولون بأن الزهرية الذي هو أحد لجان هذا السمل كان يقرأها واقيم الصلاة للذكرى. معناها لوقت التذكر معناها أقم الصلاة لدلك الشمسي أقم الصلاة للذكر معناها في الوقت الذي كأنها لا متأقيد في الوقت الذي تذكرها فبهذا الذي إذا بيّنه العلماء رحمهم الله من قراءة الزهر لهذه الآية يتبينه الهول استدلال الاستدلال بالآية على الحكم وهذا سبحان الله هذا الحكم مما كان في عهد موسى أنا ليس بالحكم الجديد فكان حكما سار عليه موسى عليه السلام وأمره الله معناها صل وإذا نسيت فأقن الصلاة حين ذكرك لها بعد أن كنت نسيتها أميت نعم. ثم إذا نعم عليه استيقظ إذا قلنا بوجوبه هل نعم. يصلي. وإذا أردنا أن نستعمل شيئا من القياس، فلا يصلي، لأن عليه السلام استيقظ بعد طلوع الشمس فصلى الهجره فصلّى الفجرات المصلّى والصّلحة والوثّر مختلف في إيجابه كما تعلمون بعضهم أخذ إيجابه من قول النبي عليه الصلاه والسلام أوتِروا يا أهل القرآن أورك حظ القرآن بطل عليك يعني نزيد بنسبة الغيري إذا كان المراد بأهل القرآن حفظته أما إذا كان المراد بأهل القرآن المسلمين كلهم خلاص لان اهل القران فيه الحديث اهل القران اهل الله وخاصته ان لله اهلين اهل القران اهل الله لا هذا ظهر لان القران ليحبوه وليتدبروا ليعملوا به اذا كان المراد بجميع المسلمين خلاص صاروا مطالبين مامورين بالايثار اذا كان المراد خصوص الحفاظ لان مما يعين الحافظ على ترسيخ الحفظ على التدبري سمعني صلاه الليلة إن ناشئة الليلة هي اشد وطا يواطئ فيها اللسان القلب هي أشد وطا وأقوم قيلة وأقيني الصلاة كما قال هنا لذكري. طيب كم مسألة هنا النبي عليه الصلاة والسلام نص في قضاء المنسية والصلاة التي نام عنها صاحبها على النائم الناشي في حديث سعيد بن المسيب جاء ذكره ماذا جاء في حديث سعيد بن المسيب النائم وفي حديث زيد بن أسلم جاء ذكر الراقد من جاء ذكره الراقد وذكره أنتم تعلمون بأن هناك مسألة وهي العامد الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها إذا خرج وقتها هل هو مثل النائم والناس يقضيها أولا جمهور العلم وغالبهم ومعظمهم ذهب إلى أن العامد وإن كان آثما بتعمده تأخير الصلاة عن وقتها بيد أنه مطالب بأن يقضيها وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك قالوا إن الحديث إنما جاء فيه النائم ما زعهم آخرون قالوا الناس يشمل العامل ما دليلكم على ذلك قال الكفار قال الله تعالى فيهم ناسوا الله فنسيهم ناسوا الله فنسيهم وقالوا ولا تكونوا كالذين ناس الله فألسوا ما وما كانوا ناسين عن النسيان لهو الذهور كانوا متعمد الظاهر يا إخواني أن الاستدلال بأنثار هذه الآيات على قضاء الفوائث المتعمد تركها لا يستجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا ريد أن النسيان هنا لا يدخل فيه العمد لأن المقصود هنا رفع الإثمي رفعه من الإذن وكذلك من نام عن صلاة أونسية من نام عن صلاة أونسية الله أنه لا يدخل به في خصوص هذا الحديث في خصوص هذا الحديث قد يكون داخل نحيث اللغة لكن المؤكد هو أن إخراج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر من غير نوم ولا نسيان ولا تأول على تقول ولا تأول كما يقول كندي لنصلي راني في الحافلة راني في راني كذا حانا تأول راني مغير ما نقدرش نتحرك حانا تأول إن شاء الله ما هو اجتمال الذي يتعمل والله بيكون عارف الحكم بأنه يمكنه أن يصلي الصلاة وعلى سريره والله هو على في سيارته إذا, إذا لم يكن له بد لا, لا يستطيع أن يتوقف لأن الأمر ليس إليه إذن الظاهر أن من أخرج الصلاة عن وقتها من غير من نوم ولا نسيان ولا تأول هذه هذه الكبيرة من الكبائر وإن رأيت بعض أهل العلم الذين شرحوا المبطأ كأنهم مرّضوا كونها كبيرة بل هي كبيرة من الكبائر الأدلة على ذلك لا تخطر هل يقضيها ولا يقضيها لاحتجاج لا بالحديث ما لا يستطيع لاحتجاج بالقياس الأولوي وهو اذا كان النائم والناس يقضي فكيف لا يستقبلك لكن يمكن استناد الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في جمله حديث هو بالصحيح الصحيح دين الله احر ان يقضى هذا ما يقدر الانسان يتفلت منه اما الاحتجاج بالقياس الاولوي ما انظر هذا قياس مع الفارق الوقت فيه مصلحه عظمى كل انسان يصلي صلاة في وقتها الشرع جعلها إن الصلاة كانت تعلمون هنا كتابا موقوتا جعل وقتا بديلا إما بالجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا وإما بسبب النوم والنسيا فبقي ما عدا ذلك ولسيما العامي مفتقر عن الدليل من اعتمد على الحديث الذي ذكرته قد يتجه القول لكن أحذر من أن الإنسان يأتي لك أنا ما صليت شيء حتى طلعت الشمس مش نبدأ هذا أنصحك لا تجيبه تقول له بدأ بالبدأ بالفجر ولا بالصبح قل له كذا تأخر صلاة تطلع الشمس كذا يقول لك اودي انا ما صلاة العصر حتى الحك عليهم في مصلي العصر والمرة حتى الحك تعليم في العشاء في الجنة كين جرشه نبدأ بال نبدأ نصلي قبل ولا نصلي معهم العيش لا من جوا بشه على هذه الحكاية الترتيب لا من الحكاية الترتيب ذا أمر هين وهو أمر الآخر العظيم وهو ماذا؟ خلال الصلاة عن وقتها ولذلك كثير من إخواننا وقد نكون نحن مذنين معهم لما يجي واحد يسوله يعني يجاوبها أنا واحد المسألة أمرها بصير الحقيقة هو ليس بصيرها الدين الدين كله يبغي أن يتعلم ولكن إذا قصت هذه بهذه هب أنه لم يركب هذه ما أعلم كما ليه؟ الخرصت عنه، وذيلك أنصح عندما إن يجي واحد يسأل عن مسألة لم بنية على أمر آخر يسأل عنه أجيبه عن الأمر الأعظم الذي لم يتنبه له كأنه مجهوله، فهم كيف؟ كما كذلك الذي جاء عليه عبد الله بن عمر قال لهم يعني يسألونه عن دم البرغوث إن كان كانت ترتيب الصلاة في نزاع بين العلماء وهو مطلوب عند بعضهم لكن أنت, أنت فرفت في الصلاة كلها بعد تسويني على أمر يعني هو دون ما تفعلوا عنه بمسافة شنسعة من نام عن صلاة الأمسية فليصليها الذين قالوا بأن الصلاة المنسية المتركة عندما تقضى عندهم آذل لدهون ما ذلك؟ ظلنا بالقياس الأولوي عرفنا كيف القياس الأولوي؟ احتجوا مثلا بقضاء المفطر في رمضان عندهم احتجوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه قال لك هذا اللي اخر عندهم او الله السلامه الصلاه حتى تفرقك بالركعه هو صلي في الركعات فهو متعمد تاخيرها في شطر في يا سريه احتجوا مثلا بتاخير النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه في غزوه الخندق كما هو في سنن الترمذي هذا من جزئين واحتجوا ايضا بالحديث الواردي في الامراء الذين يؤخرون الصلاه الى اخره يعني احتجوا لكن كما قلت هذه الحجج فيها مطاع كبيره للعلماء لعل الذي يسلم منها هو جن الله احق ان يقضى ماذا بقي في آثاري سكن يقرأ لنا آثار زيد بن أسلم أقرب العيد وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة